أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وأزكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وفرج عنا بهم يا كريم ولعن اعداءهم الى يوم الدين امين يا رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير السلام عليكم اخوتي واخواتي الحضور ورحمه الله وبركاته السلام عليكم أيضا أيها الإخوة الحضور يا من تشاهدون هذا الدرس ورحمة الله وبركاته أسأل من الله العلي الأعلى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدروس ومن من الدروس أقصد الماضية يعني وسوف تستفيدون إن شاء الله من الدروس الآتية وكل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كان آخر مواضيعنا أحبائي أعزائي هو موضوع القلقلة لكن ايضا أنا في الدرس الماضي لم أجيب عن سؤالين طبعا مثل ما تلاحظون بسبب ضيق الوقت يعني سؤال كان منهم هو الألف لام ميم اللي سأل عنها الأخ وما عرف شون هربنا إلى سورة الكوثر وإلى سؤال آخر طيب السؤال كان في ألف لام ميم في سورة البقرة احنا أخذنا المد اللازم الحرفي المخفف وقلنا أن الحروف التي في بدايات السور قسمناها إلى كم قسم؟ إلى قسمين قسم في نقص عسلكم طيب وقلنا أن هذا القسم يمد بمقدار معذره بمقدار ست حركات طيب وقلنا أيضا حي طهر يعني ها يا طاهره طيب هذه قلنا يمد بمقدار حركتين صحيح الاخ السائل طبعا السؤال لا يتعلق بالمد واضح احنا عندنا في سوره البقره ألف لام م صحيح ألف لام ميم في سورة البقرة بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي سورة آل عمران افتحوا المصحف الشريف على سورة آل عمران طيب أيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو صحيح؟ صحيح إن شاء الله؟ الله لا إله إلا الله هذه لو نجي نقرأ هنا هذه منه؟ سورة البقرة وهذه سورة العمراء بداية طبعا وهذه أيضا البداية هنا لو نجي نقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه انتبهت على حركة الميم كانت سكون صحيح ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه وأي حرف من هذه الحروف اللي في بدايات السور ننطي سكون نهايته ننطي سكون لا يدغم بما بعده ولا يحرك طيب يقرأ حرف وحده الحكم هيك مثال آخر ألف لا تلك آيات الكتاب المبين الفلام را قلنا واضح حسدني الحي طهر هن حا يا طا ها را ما نقدر نحركهن. فشغلنا راح يصير بيمن بنقص عسلكم ومثل ما أدعي لكم دائما الله لينا عسلكم إن شاء الله زين عدنا يعني النون نون عدنا سورة نون ها هي شو اسمها نون لا شو اسمها سورة القلم لا شو نقول من عدنا سورة نون زين عدنا سورة القلم تبدأ بنون والقلم زين فاذا نش راح نقراها نقراها من نريد نربطها نون فاصل والقلم و حرف ساكن لو مو حرف ساكن حرف متحرك لو مو متحرك قاعده ادغاميه لو مو قاعده ادغاميه يعني نقراها نو والقلم ايش كم واحد يقول ندغمها يعني عندنا ياسين ها والقران الحكيم ياسين مو عندنا نون يعني اصلها يا سين حرف ساكن لو مو ساكن الواو اللي بعدها متحرك لو مو متحرك نقراها ياسين والقران الحكيم لو نقراها ياسي والقران الحكيم بعمركم شفتوا واحد قراها ياسي والقران الحكيم فهذه الحروف ما مشمولة بالإدغام مستثنات طيب بالإدغام مستثنات وبالحركة مستثنات ما عدا هذه الميم الحبيبة اللي بسورة البقرة اللي بسورة آل عمران معذرة ما عدا ميم آل عمران تقرأ ميم عند الوصل طيب فش راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو طيب ميم الله لا إله إلا هو واضح؟ من قول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو شوف احنا قلنا عند التقاء ساكنين يكسر أولهما، صحيح؟ مثل أحدني الله الصمد. هاي هم أصلها ساكنه عند الوقف، وإجا بعدها شنو؟ همزة وصل، وبعدها شنو؟ ساكن. واضح؟ فلذلك هاي أيضاً استثنى حف قراءها بالفتح، وإلا هي لو على القاعدة ما للغة العربية. لازم يصير ألف لا م الله لا إله إلا هو صحيح؟ مثل أحد ن الله الصمد التقاء ساكنين يكسر أولهما لكن هنا يقولون رواية تقرأ حسب الروايه حسب ما جاء في الرواية يعني شنو حسب ما رويت عن الرسول حسب ما قرات ونقلت رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكو بروبلم أكو مشكله يعني اني كويستشن سؤال ماكو ما واضح ان شاء الله واضح زينه كويسه منيحه منيحه زين نكمل ان شاء الله سؤالنا الثاني كان في وذنوني اذ ذهب مغاضبا مو زين وطبعا كان الطلب ايضا في الآية الثانية وعنده وعنده شنو حاجينه مفاتحه ها؟ مفاتحه الشيخ يقول الغيبي زين حسنا نتعلمها نشوفها مثل ما تلفظها صح لو غير شكل زين بس مو تقولون الحج جاي يطلع علينا سوالف ما ادري منيا ما منيا زين اذن واكو ايضا بعد عدنا موضوع القلقله موضوع القلقله اكو واحد عندكم بإشكال ها اكو واحد عنده اشكال بموضوع القلقله صعوب عليه بالتطبيق جاوبوني يرحمكم الله اللي عنده اشكال خليه يرفع ايده خاطر نعيد للدرس باللفظ صح شيء حلو سؤال حلو بعد بعد أكو واحد ما... الاخت ايضا اي وين المايكروفون مانه؟ تعال حبيبي تعال يا سائق المايكروفون انطيها للاخ الحبيب هناك خلي اقرانا سوره قل هو الله احد حجينا شو اسمها سوره قل هو الله احد الإخلاص <تصفيق> الاخ الوراق يقول التوحيد صحيح توحيد له الاخلاص ليش مو التوحيد والاخلاص هي تسمى بتسميتين اكو سور عندنا الها هواي تسميات فاتحه السبع المثاني الحمد تسمى هواي زين اكو عندنا سوره المؤمن وسورة وسوره المؤمنون الدهر والانسان ها لا الانسان مو نفس الدهر الانسان نفس البشر <تصفيق> سوره الانسان نفسها سوره الدهر هي الدهر لو الدهر بسكون الهاء مثل الكهف مو مثل النحل النمل مو النمل النحل الكهف لا الكهف تفضل حبيبي خلينا نسمع منك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم صراحه اقرا لنا الاخلاص لو التوحيد الاخلاص يلا اتفضل قل هو الله احد احد لا قل احد احد, أحد. قل هو الله احد يعني احكي لك اياها بالشعبي طلع لنا بيها طقه أحد. احد أحد لا هذا همس شوف خلفاهمكم موضوع طيب نتعطل شويه عنك ما يخالف طيب الانسان عنده نفس وعنده صوت قلت لي ليش يسولف لنا نحكي ويا الزلم يعني تعاركوا يا عشان ترى ما عدي مانع خلوكم شويه محترمين الدرس وسكتوا وسمعوا واستفيدوا الانسان عنده صوت وعنده نفس واضح لذلك الحروف عندنا يا حجينا مقسمه الى قسمين حروف هوائيه وحروف صوتيه وتسمى باللغه التجويديه حروف الجهر وحروف الهمس حروف الجهر ويقصد بها الحروف الصوتيه حروف الهمس يقصد بها الحروف الهوائيه حروف الصوت صوتيه خالصه صوت فقط بدون هواء بدون نفس واضح وحروف الهمس بدون صوت نفس فقط هواء فقط يعني هسه لو اقول لكم اف ها اف أكو صوت ما أكو صوت اكو هواء فقط من اقول إس هذا هواء فقط لكن من اقول إق ها من اقول اج اط أق... اكو اكو هواء من اقول ال ال قد ما اطول اللام شوف هذا شو سمونا يسمونه جهر مش قد ما اطول الحرف يطلع بيه صوت بس صوت بدون هواء إذا كان حرف جهري يعني حرف صوتي منتبه لي أبو الأحد منتبه لي زين فش نقول باع ال يصير نقول إل ما يصير ما يطلع وياه هواء الدال والقاف والطاء والباء والجيم قطبو جد هذني الحروف ما نقدر نطول بيهن النفس مثل الإل نقدر نقول نقدر ما نقدر مو مثل ما نقول ال... صحيح مو مثل ما نقول إص... نقدر نطول النفس وذاك نقدر نطول بالصوت فلذلك يخلونهم هاي القلقلة على موت شنو خاطر نطلعهم لأن ذاك يطلع الجهر ماله ال ومبين زين وهذا يطلع الهواء مالته ويصير اف وهم واضح بس هذا الإد شنو هذا هذا الحرف شنو إد إق يعني شنو واضح الصوت إد ماكو صوت صح لو صح بس لما نقول إد صار واضح إد صار واضح إق صار واضح, إق صار واضح شوف فلذلك خلوله القلقلة ليش أنا قلت لكم قضية التلفظ بالآيات الكريمة قضية دقيقة جدا يعني مثل شخص يسوي لعملية جراحية كل شيء بحساب الدكتور مو بكيفه يفتح هذا ما يسوي أشعة لو يسوي سونر لو يسوي رنين لو يسوي مفراس لو لو لو ما عدا الفحص السريري يا الله يسوي العملية ويقيسون الضغط مالته ويسوي له فحص للرئتين اخاف بالتخدير لا سامح الله يصير عنده اختناق تفاصيل كثيره يا الله يجون يسوون العمليه هنا نفس الشيء ما يصير انت تقرأ تقرا القران قبله مو كيف حبيبي مو ليش لان لسانك تلعثم لسانك تلعثم سبب شنو هذا مو شلون موضوع رجعتنا الخوش موضوع زين هذا بسبب شنو يقولون عند بدء الفتوحات الاسلاميه بدا الاسلام يصل الى الفرس الى الروم الى الديلم الى الترك إلى وهكذا هذه الدول لغتهم مثل لغه العرب لذلك القران الله سبحانه وتعالى قال انا انزلناه قرانا شنو اكد على عربيا لعلكم تعقلون يعني ترى جبناه بلغتكم تصيرون عقال وتفتهمون هذا القرآن شنو زين؟ لعلكم تعقلون فإذن اللغة العربية لمن كانوا يجون أسارة وإماء بالحروب المسلمين ما كانوا يشترون؟ ما كان أكو عبيد؟ ها؟ الزهراء عليه السلام خادمتها فضة أمير المؤمنين الخادم ما لقنبر صح؟ لكن لما نقول عبيد مو مثل العبيد اللي كانوا في في زمن ما قبل الرساله التعامل مثل ما كان على ابن ابي طالب كان يشتري الثوب الى بدرهم القنبر يشتري بدرهمين واضح فضه كانت تاتيها الزهراء عليها السلام بابي وامي يقول لها الشغل يوم عليك يوم عليه يوم تتغسلين لماعين يوم اني يوم تتمسحين البيت يوم اني يوم تتطحنين بالرحى وتجيب لنا طحين يوم اني بس إحنا خواتف نين ما يتوالى من يا أبويا زين فإذن ما كان نفس المستوى زين هذول الخدم من اجوا لما أمير المؤمنين عليه السلام خلوا نعوف المعصومين هذول المعصومين ما يتلوثون ما يتأثرون زين خلوا نعوف المعصومين لما نجي لغير بيوتات اللي بيوتات الأثرياء الأغنية اللي كانوا يشترون خدم حالا لما يروح للعمل طيب والزوجه ايضا عندها عمل او حتى وان كانت موجوده بالبيت لكن هي جايبه خدامه الطفل هذا منو يربيه اكثر منو يلتقيه من اكثر ويا الخدامه لو ويا الام ويا ويا الخدامه هذه الخادمه اللي بالبيت اذا كانت فارسيه ها بلغتها العربيه مكسره وراح تحكي ويا شوف راح ارجع للحديث حديث الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم شو يقول يقول الولد لأبويه يهودانه أو ينصرانه خلي أي مسلم الآن تولد طفل عمره يوم خلي أخذونا الهولندا يجيها ورق 15 سنة يحكي هولندي يجي يحكي عربي يجي هولندي حتى شكله متغير الآن عندنا أصدقاء بدول أوروبا يشكون من أولادهم اللي نولدوا هناك يقول عربي ما يحتيون قليل لأن ما هولندي اطفال اصدقائه هولندي مثلا أو, او انجليزي او امريكي الى اخره فالتربيه الاحتكاك الى شنو الى دور كبير لذلك الاطفال جيل لو مو جيل اجيال تخرجت اجيال تلعنت اللغه العربيه عذها ولا احنا شنو نقول خاشوقه هي خاشوقه لو ملعقه ها هي سكين لو سكين هي زلطه لو سلطه بس هذا تقارب الحروف شوف السين والصاد والشين والزاي مخارجهم متقاربه أسهل ما أقول سكين أقول سكين سعالي من سكين سكين علمنا أقول سلطة سلطة شكبرها تطلع حتى مو طيبة أقول زلطة يا بده يسوي لنا زلطة زين صير طيبة حامضة شوية ها فاختلفت اللغات لما اختلفت هاي اللغات فصار تغيير جذري لذلك هذا مما دعا المقداد ليس فقط تحفظون النكات تحفظوا ها لذلك المقداد اجى الامير المؤمنين عليه السلام قال مولاي ما هي اللغة علمني اللغة فانا ربعنا راح يتيهون السالفة والقرآن عربي طيب قال لروح اللغة اسم وفعل وحرف وراح سوى اللغة العربية وصارت هاي اللي وصلتنا من بركات أمير المؤمنين عليه السلام وهذا الأمر أيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يقف بين أصحابه لأن اختلف الموضوع أحسنت يا لانه بعض الناس قامت تلفظه او وتمت ميز بينه وبين الضاد وإحنا قلنا هذا ذا تغير راح يغير معنى ايضا خطبه يقول لحكي جملة بها حرف الالف يحكي يطلع ويا فامير المؤمنين ارتقى المنبر خطب لهم خطبة كاملة بدون الالف خطبة ومعنى واللي يحب يقراها خطبة بغاية الروعة تبدأ ب حمدت وعظمت من عظمت منته هذه بدايتها وفي مورد آخر يتنافسون في النقطه يقولون أيضا الكلام لازم يجي حرف به نقطة الغين الباء الزال الزاي الجيم هو يحرف بها نقط يصعد أمير المؤمنين عليه السلام يسوي خطبة كاملة بدون نقطة ماكو ما حرف بنقطة نقطه خطبه وموضوع وعظه وعبره طيب فاذا لا تتوقعون يعني ضياع اللغه العربيه خمس دقائق تكفينا ان شاء الله لا تتوقعون ضياع اللغه العربيه بدال الان لا من ذاك الزمن واضح شلون فهذه كلها تاثيرات اثرت على اللغه لذلك علماء التجويد قيدوا هذن الحروف قلقله هذن الحروف صفير هذن الحروف همس هذن الحروف غنة هذن الحروف جهر خاطر إحنا نجي نعدل لساننا شوية أنا أتذكر عندنا مدرس لغة إنجليزية من بدينا نتعلم وصف الخامس ابتدائج إننا نتعلم لغة إنجليزية قال إذا تريدون تحظظون زين إذا تريدون تصيرون زينين باللغة الإنجليزية حاولوا تستخدمونها بالبيوت يعني مثلاً لما نضيع جواريبك ونحن متعلمين هاي تذكرون بالمدرسة كنا نطيه جواريبنا ثاني يوم نجي ندور علي ما ندري بهن وين زين يقول لما نتريد جواريبك والثاني يوم لا تقول لأمك وين جواريب جواري يقول وين السوكس على مود تذكر جواريب يعني اسمين كذا قل لا سد الدور ها؟ سد الويندوز الشباك أو الباب يقول على مود تحفظهن هذان المفردات أنتم الآن الحرف الصعب عليكم المفروض تعود نفسك مفروض تعود نفسك حتى من تقرأ لوحة بالشارع ما تقراها إلا بحكام التجويد خيركم من تعلم القرآن وعلمه أقرأها بحكام التجويد حتى لو بسرعة خيركم من تعلم القرآن وعلمه تدرون سويت؟ فخمت ورققت ومديت ادغمت وانطيت غنة كل بهاي الايه قلت القران ما قلت ان خيركم من تعلم القران قران قلت القران فخمت الراء زين استفلت الالف اخفيت النون بالتاء فخمت الراء ايضا اللي بعد وفخمت الخاء خيركم ما قلت خيركم زين هذا على مود صير قواعد التجويد إذا كنت فعلا أنت راغب أن تقرأ القرآن بصورته الصحيحة خطر تتعلم حسوا رأ هذا الحكي كله ما راح تقول أحد <تصفيق> يلا خليني نسمع منك إذا هس ما حرف الجهر نقدر نقول ال واضح إن شاء الله حرف الهمس كذلك فالقل تحريك الحرف إن شاء الله مش شرط بتلفظ تعود عليها إن شاء الله بالتلفظ خليك تنطيف أتحة أحد أحفية شوف قلنا لطيها فتحة طاها أقل من الفتحة لذلك سواها طلقة لصحيحة بس بالغنة أيضا يطيها غنة نقول لها حركتين ما يسويها نقول لها طيها ست حركات يطيها اثنين لأن بعدها شنو ما متعود ما متعلم بلسانة كان ينطف غير شيء وين جثنا هاي الغنة منين طلعت النار يلا تفضل نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد خل نسمعها اللي خاف منها حتى لو تحركها ما خالق قل هو الله أحد الله الصمد صحيح لم يلد هاي و... مشيها وياها لم يلد ولم يولد هنا الميم مو ساكنة ها؟ ميم ساكنة لم يلد واني حركت هالميم واني قلت لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يولد لا تطلع هوا فوت فقط لم يلد ولم يولد أحسنت ولم يكن له كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد نطق قوي قوي خل سمع ليش تخاف من عندك ولم يكن له كفوا أحد أحسنت هذا صحيح مثالي وقرأت جميلة ورائعة جدا شكت بقانة دقيقة وحدة لعد ذاهيشي قال قال إن شاء الله الحجية رادت تقرأ قل هو الله أحد إن شاء الله نخليها على الدرس القادم أنا هم تعبت زين؟ وذنون ان شاء الله هم نسيناها هم يجي وكتها إن شاء الله هي وتوفيقها ونصيبها يجي إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله سوف نعطيكم ما تتمنون ان شاء الله من دروس قواعد التجويد إلى أن نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد الله صلى على محمد